சூ அபிஹிஹி மிஃபய சுங் கல்ல சய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 وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ يَوْمَ يُنفَخُ بِالصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَأَشْيَاءُ جِرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابَا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ لِلرَّصَادِ لِلطَّاغِينَ مَآبًا لَا بَثِّينَ فِيهَا أَحْقَابًا 119. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا 110. إلا حميما وغساقا 111. جزاء وفاقا 112. إنهم كانوا لا يرجون حسابا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 انَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا وَدِيكَ اطَاءَ حِسَابَا رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا اذن له الرحمن وقال صواب ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا ان انذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر 119. وقدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا